قَالُوا وَمَا عَيْنِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّكَ لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ قالوا لئن لم تنتهي يا نوف لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن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 فتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مطانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون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 قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين